ولقد راه يوما على حاله جدا واجتهادا في طلب العلم ومذاكره لمسائله فقال يا بني واين انت من تلك المذاكره قال يا شيخنا ما الذي تعنيه ولقد علمت والحمد لله رب العالمين اني على الحال التي ترضى مذاكره وجدا واجتهادا في طلب العلم فقال يا بني كان السلف كما نتذاكر ابواب العلم هذه المذاكره ومذاكره النعم من سبل السمو العاليه السابقه ان يكون الانسان مطاليا نعم الله عز وجل وان من اجل نعم الله عليك ان يشعر قلبك نعمه عليك فان كثيرا من الناس حجب قلبه عن مشهد الشكر ومذاكرة النعم وكثير من الناس لم يفقهوا حقيقة معنى النعمة فالحقوا نعت النعمة بالشيء الذي يحدث أو بالشيء الحادث الجديد بينما النعم المصاحبة التي تصحب الإنسان فقل أن ينتبه لها الناس ولذلك نبه رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا الأصل في أصل النعم قال تبارك وتعالى هو الذي أنشأكم وجعل لكم هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده اصول النعم قليلا ما تشكرون مع اصول النعم وليست النعم التي تحدث في ان يكون مع الانسان مثلا مال او ان يشتري شيئا جديدا او ان ينعم عليه بنعمه حادثه ينظر إليها ويفرح بها، ولكن أين هو من مذاكرة النعم من البدء الأول؟ إن لله رب العالمين أسماء وصفات، ومن أسمائه الجليلة الأول سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء. انظر إلى هذا المعنى أنه هو الأول الذي ابتدعك بالنعم وليس منك سبب ولا طاع ولا شيء. حتى تقول إن هذا بسبب كذا، وإن من رشا الشيطان أن ينعم على العبد فيجلس بدلا من انشغاله بالشكر يجلس في تفتيش دفتر عمله فيقول كان عمله هو السبب الذي جلب هذه النعمة فينشغل بعمله عن مطالعة منة ربه عليه فيقول آه لأني قمت له لأني صمت الاثنين والخميس لأني فعلت كذا لأبي وأمي لو كان ينظر إلى هذا باعتباره منة من الله عز وجل عليه لا بمشاهدة ما هو منه فهذا حسن أما أن يسبق إلى وهمه عندما يحدث له الشيء الذي يحبه أن ذلك بسبب شيء منه فهذا من رش الشيطان أن يجعل عمل الإنسان معلقا بين عينيه ولذلك كان من شريف كلام سيدنا أبي عبد الله بن قيم الجوزية أنه قال واذا انعم الله عز وجل على عبده انساه عمله فإن العمل إذا تقبل ارتفع ذكره من اللسان والجنة ارتفع ذكره فينسى يفعل المعروفة ينساه ينساه, ينساه لأنه منشغل بالله عز وجل يذاكر النعم وانظر إلى تلك النعمة التي تصاحبنا في أصغر النعم في حركة الإصبع أو حركة اللسان أو ثبات العين في حدقتها هذا كله من النعم التي حرمها كثير من الناس لقد اذن لي مرة أن اجالس طبيبا في العلاج الطبيعي وحكى لي عن أولئك الذين اوصدت دونهم الدنيا فكانت حياتهم موصده ليس لهم من سمع ولا بصر ولا كلام فقلت له كيف يعيش هؤلاء وكيف يتواصلون مع العالم والاله التي بها التواصل مع العالم المفقود السمع والبصر واللسان لا يتكلمون لا يبصرون لا يسمعون فقال لي ان هنالك وسائل حديثه التواصل الجسدي يفهمون تلك الذبذبات ويترجمونها فتذكرت ما علمناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أذكار الصباح والمساء ذلك الشهود شهود النعم اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري هذه نعم لا نستشعرها إلا إذا أضرت إلا إذا أصيبت إلا إذا أصابها خلل، ولا ياذب الله بينما نعم كثيره أن يجلس الإنسان هكذا فلا يقع ولا يختل توازنه وأن تسمع الكلام فتعيه بينما كثير من الناس لا يطيق أن يسمع الكلام ولا يعيه ليس لأن لغته مخالفة للغتك ولكن لأن عقله لا يستوي ذلك عنده خلل في عقل أن بعض الناس يبتلى بمرض أن العقل يرسل اشارات إلى الجسد أن هذا العضو غير مرغوب فيه ويتوالى هذا الخلل العقلي في إرسال تلك الرسائل المغلوطة إلى الجسد فيستيقظ الإنسان المصاب بهذا المرض عافى الله جميع المرضى فيستيقظ فيجد زراع مشلول ثم بعد حين يستيقظ فيجد في رجلا مشلولا ثم بعد حين يستيقظ فلا يرى لان الرسائل متتابعه ولا يدري اهله ولا يدري هو متى يرسل العقل رسائله الى الجسد باعتبار هذا العضو عضوا غير مرغوب فيه وياخذ الادويه المثبطه لهذه الرسائل المغلوطه التي ترسل للجسد استقام لك إرسال عقلك استقام لك فهمه استقامت لك صحتك استقام لك امرك عندما يجلس الانسان مثلا فياتي باهله الى البيت ويوصد عليهم الباب فيطمئن بينما اطمئنانك في الحقيقه لا بد ان يكون باستحضار مشهد انعام الله عز وجل عليك ولذلك شرع لنا دائما ان نضع البسمله بين يدي مثلا الطعام والشراب بسم الله إشارة الى انك لا تفعل هذا إلا به ثم بعد أن تطعم أو أن تلبس أو أن تنام يكون الحمد صاحبا لك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى مضجعه يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا يشهد هذه النعم ويشهد الذين حرموها فقال صلى الله عليه وسلم كم ممن لا كافي له ولا مؤوي له عندما يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين يستشعر أن الله عز وجل هو الذي ينعم عليه ليس بحولك ولا طولك ولا قوتك ولا مددك وعندما غابت تلك الحقيقة عن بعض الأباطرة ارتفعت عنهم تلك النعم قال قارون إنما أوتته على علم عند فخسفنا به وبداره الأرض عندما تحضر الذات ويمحى سجل مذاكرة النعم يسقط الإنسان في اختبار الحياة ويسقط في الآخرة والعياذ بالله في سعير الهاوية لأنه لم يطالع تلك النعم وإن من أعظم ثمار مطالعة نعم الله عز وجل أنها تفسح في القلب أجنحة الرجال وتخفق عليه بظلال اليقين فيجد ان الذي انعم عليه بهذه النعم التي لا تحصى دون بذل منه ودون اعتناء منه او اي شيء سينعم عليه اذا وفقه سبحانه وتعالى لسؤاله وتعرض لنواله سبحانه وتعالى ولذلك كان بعض العارفين إذا قرأ آيات خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغه عظاما ثم كسونا العظام لحمة فكسونا العظام لحمة ثم إنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كان يبكي بكاء المشاهد نعم الرب عز وجل يقول سبحان الله هذه الاطوار للخلق كانت للخلق كلهم مع علم الله السابق بمن يكون منهم معاندا او شقيا او محروما او كافرا بربه سبحانه وتعالى او معرضا عن ربه سبحانه وتعالى ومع ذلك يجود رب العالمين بهذه النعم تلك المشاهدات تثمر اليقين وحسن الظن في الله وتثمر أيضا ضوء الحب أن تحب ربك عز وجل فإن الإنسان أسير الإحسان ولم يحسن إليك أحد على الحقيقة إلا رب العالمين ولا يحب أحد لذاته على الحقيقة إلا رب العالمين فإذا ما طالع الإنسان صفحات النعم التي لا تتناها أحب ربه سبحانه وتعالى لأنه إذا كان صادقاً مع نفسه يعلم خبأ نفسه ويعلم غفلاته وعيوبه وآثامه ولكم أحاطت به كربة وأحاطت به بلية وأخذه الله رب العالمين منها مسلماً معافاً ونجاه وأكرمه وكل إنسان له على نفسه شاهد بل الإنسان على نفسه بصيره كل منا يصحب في حياته سجلا لا ينتهي أبدا من النعم. المؤمن والكافر، البر والفاجر، الغني والفقير، الصحيح والمريض. ولذلك سبحان الله عندما كان الإنسان بصيرا بحاله عارفا بنعم الله عز وجل عليه. كان يكون كبعض الصالحين عندما دخل عليه بعض الناس فوجد المرض قد أخذ جسده كله وكسى جسده كله فجعل يقول الحمد لله لا احصي ثناء على الله رب العالمين فقال له بعض الناس سبحان الله أي النعم التي تحمد عليها لا يستنكر عليه ولكن يستبصر هذا الرجل الذي يجلس في سربال من المرض قال الحمد لله أعطاني قلبا يحمده ويشكره ولسانا يذكره فهذه نعم لا أستطيع أن أفيها شكرها ولذلك قال أعلم الخلق بالله وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قيامه الليل وهو ساجد مناجيا ربه سبحانه وتعالى أعوذ برضاك من سخط وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك هذا عبد يشهد نعم الله عز وجل تغمره ولذلك كان يقف صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وقفه العبد الشاكر لربه سبحانه وتعالى حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهذا حب ما بعده حب وهذا شهود ما بعده شهود فيقال له في ذلك اتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، هذا العبد الذي يرعى نعم الله عز وجل عليه ولا يغيب عن قلبه مشاهدة هذه النعم أبدا في كل أي أمر في كل امر يشهد قيوميته في الجدار في بيته ان هذا الجدار ما قام الا باقامه الله سبحانه وتعالى ان هذه المخلوقات يرى نعم الله عز وجل ساريه في الوجود لا تنقطع ابدا فهو عبد يشهد هذه النعم فيعرج الى ربه سبحانه وتعالى في معارج شكر